الى التفسير اللهم ثبت لنا هذا خير محينا ابدا اعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم قال يا ابليس ما لك ألا تكون مع الساجدين أقرأ. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصان من حمأ مسنون قال أقرأ. فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُونَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ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 منها بمخراجين جزيزة الجنة أحسن الله طيب مازلنا مع كلام ربنا وقفنا في التفسير عند قول الله جل في علاء قال فاخرج منها فإنك رجيم يعني فعيد بمعنى مفعول مرجوم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قلنا بأن الله جل فعله أخبر إبليس وهو يعلم بعدما أخرج مكنونة ما في نفسه فلعنه ولعنه أهل السماء واصل اللعن الطرد من رحمة الله جل فعله وهو استحق الطرد واستحق اللعن والله حكيم يضع الشيء في موضعه لأن إبليس كان يضمر الكبرى وقضح في حكمة الله جل علاء وكان إماماً وقدوة وأسوى لكل جبري لأنه قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلى صلى الله عليه وسلم الله جل علاء وأصل لعن الطرد من رحمة الله وهذا يجرنا إلى القول في مسألة لعن المعين وأنه لا يجوز لعن المعين على الراجح من أقوال الجماهير من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن صائر بن عم ولعن صفوان ولعن أسماء في غزة أحد عندما دخلت المغفر في خد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ثم قال الله ملعن فلانا وفلانا وفلانا فأنزل الله عليه سبحانه جل فعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ومع ذلك أسلموا جميعاً ومع ذلك أسلموا جميعاً لذلك قال النبي لا تصحبنا ناقة ملعونا فمسألة لعن المعين مسألة ليست بالهينة والحق أنه لا يجوز لعن المعين إلا إذا انطبق عليه وصف انطباقاً تاماً وقلت قبل ذلك أدل الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عاشر ومع ذلك عياض لما أوتي به وأقيم عليه الحد قال لا تلعنوا لا تعينوا عليه الشيطان قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ويوم الدين هنا يوم الجزاء وسمي بذلك لأنه يوم الحساب وهو آخر أيام الدنيا يحشر الله الأولين والآخرين فهم بين يد الله قائمون وعلى أعمالهم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فلما قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين لعنة أهل السماء لعنه الله ولعنه الملائكة قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون أخرني أجلني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين هنا إبليس على ما فعل وعلى قدم من معصية كبيرة بل هي كفر مبين استحق بها أن يطرد من الجنة وأن يلعن اليوم الدين وما قاله الخلود في النيران نعوذ بالله من الكفران والعصيان فهنا قام فدعا ربهم ما منعه ما هو فيه من كفر وكبر وأيضا فيه قطع في الحكمة مع ذلك قام فدعا ربهم قال, قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون من ملح العلم هنا ما استدل به الإمام المواردي استدلالاً لكلام الإمام الشفعي أنه قال هذه الدنيا ليس فيها تمحيد الطاعة ولا تمحيد المعصية لسنا ملائكة ليس تمحيد الطاعة ولا تمحيد المعصية ليس تمحيد الطاعة يعني لا يمكن أن ترى يعني من لم يكون في يعني في أمره معصية هذه المسألة غير واردة وغير موجودة إلا في الملائكة والأنبياء وحتى الأنبياء معرضون للمعصية لقول النبي كل ابن آدم خطاء وقال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة وقال وعصى آدم ربه فغوى فهنا الإمام الشافع لما قال على التمحيد أنه غير موجود قال الموارد حتى إبليس لم يموحد المعصية فهو كفر بالقضح في الحكمة وبالرد على الله اللي فعلها وبالإيباء والكب عن السجود ومع ذلك لما دعا توسل بالربوبية وهذه عادة قال ربي ربي ويقال بالربوبية هنا الآن قال ربي بما هو يتريل أو زينا توسل بالربوبية لكنه بعد ذلك ضل ضلالا مبينا جبريا في حاله فقال ربي فأنظرني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون فدعا ربه لذلك الحسن البصري قال لا يمنعنا أحدكم ما يعلم من نفسه يعني من من التعدي والتخطي والتجاوز والمعصية وما وقع منه من الزلل وخطأ لا يمنعه من أن يرفع أديه تائباً آيباً لربه جل فعلاء متضرعاً متمسكناً داعياً راجياً طالباً فإن الله بيده كل شيء سبحانه جل فعلاء بيدوي الخير وهو على كل شيء قدير <تصفيق> عشي. عشي. عشي. عشي. ما في وقت بني. ما في وقت ما, ما في وقت ما في وقت انت هتمشي معاك مش دعب الدنيا خالص ما في وقت انت, انت هتترفع الله أكبر بالله هشوف له انا حضر انت أكبر ايش ايش هتعمل انت حتى ابليس لم يوحد المعصيه قال ربي انظرني الى يوم بعثه لذلك هذا مطمع لكل مكلف انه مهما, مهما بدر منه مهما زل مهما تخطى وتعدى باب التوبه مفتوح باب الرحمه مفتوح فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغير غير أو تطلع الشمس من مغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله رحمتي وسعت كل شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب ربكم كتاباً هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي اللهم إننا نتوسل برحمتك ونتقل من غضبك برحمتك اللهم إنا نتوسل برحمتك ونتقي برحمتك من غضبك ونتقي برحمتك من غضبك اللهم أمين لذلك ان كنت تعجب فالعجب كل العجب مما بدر من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال فيه الإمام الزهبي نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل وقد اختلفوا فيه في كفره ومع ذلك عند موته وهو طبعا يعني جرمه الأعظم بخاتمة أعماله أنه قتل سعيد بن جبير سعيد بن جبير طبعا دعا عليه قال خذها مني اللهم لا تصليته على أحد بعد انتهى ابطولي أبو بصر وبعده أسبوع مات وكان لا ينام يفزع من نومي فيقوم ويصرخ ويقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد أولياء الله أمرهم ليس بالهيئة قال مالي ولسعيد مالي ولسعيد ومع ذلك وهو عندما كان حسن يتكلم فيه قطحا فهو دعاه لما علم دعاه فلما دخل الحسن والجميع يقولون اتقوا بسيابكم فإن الدماء ستفور وتصور الآن فقام فتمتم ببعض الكلمات دعا ربه بدعاء إبراهيم عليه السلام فلما دخل قام الحجاج بهيبة وطيب لحيته وأخذه أجلسه مكانه ثم أحسن لي و... و... وأذن له الناس في عجب عجاب ماذا يحدث؟ أتى به ليقتله وما قتله وما كان يسكت عنه الحسن البصري وإن كان هذا خطأ الحق يعني كما قلنا حتى, حتى النصيحة لولاة الأمور ولو كان فيهم ظلامة لابد أن تكون وفق الشر ولذلك الحسن لما سمع أن الحداج قبل الموت قال ونظر للسماء يبكي ويقول اللهم أنك تعلم أنهم يقولون أنك لن تغفر لي اللهم خلفهم اغفر لي سبحان الله والله ما طمع الله عبداً في شيء إلا ورجاه فيه إلا وسيعطيه إياه. والله ثم الله ما أمل رجل ما أمل مكف مكلف من ربه شيئا إلا وسيعطيه إياه. لا سيما إذا ترسم خط الشر وكانت عنده الفرصة في الإدخال فلم يدخل. لكنه قال نقاء الشرع يبقى والله سيصل إلى مأرات وإلى مسعى. ما في أحد يطمعه الله في شيء. الا ويعطيه ا لذلك لما سمع الحسن فقال بالله قال ذلك قال والله قد قال ذلك فلما قال له قال ذلك كف عنه ولم يتكلم ابليس هنا يقول ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال الله فانك من المنظر يا الله يا الله سرعه الاجابه وسرعه الاجابه لها وجهان الوجه الاول عظيم ربوبيه الله في علاه والأمر كله بيدي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون والأمر الثاني المهم جدا أنه لا قيمة للشيطان عند الله وليست له الحظة عجل له بالإجابة ولا, ولا أستدله بالحديث الموضوع أن أخر هذا أني أحب أسمع صوته وعجل هذا أني لا أحب أسمع صوته هذا الحديث يعني يتدوله كثير من الخطباء وهو ضعيف جد موضوع ما صح لكن هنا إظهار إلى أن الله يعالى أجابه وليست الإجابة دلالة على مكانته عند ربه بحال ولذلك أنا قلت أني جلست يعني قلت لامرأة لابنانية كانت متبرجة جدا قلت الحجاب الفرد على كل مسلمة فلما تكلمت معها يعني قالت لي أنا ما رفعت الشهادي أبدا لله إلا وأعطاني قلت الحمد لله يعجل لك طيباتك في الدنيا وانتظر ما سيحدث لك في الأخيرة استغفر الله أردت أن أرهبها بعد ذلك لطفت لكن هي ترغيب وترهيب وأعلم أنني عاصي مثلها لكن أردت أن أجذب وأن أأخذ حتى يعني, يعني تخاف عندما تسمع الغرض المقصود بأن هنا نرى بأن الله أسرع في الإجابة قال فإنك من المنظرين الفاء للسرعة والتعقيد قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم والوقت المعلوم هو وقت قيام الساعة الوقت المعلوم هو وقت قيام الساعة وأهي ذيzos للوقت الذي أدن فيه الله جل و mandates بأفول ، comprend passado وبإقبال وُدخوص绝 بأفول الدنيا وإقبال ، detectم الإخ الله ما يطين علىrag حندول وأن الله أذن للسماء أن تمتر مطرًا كالطول وأن ينبت منه أجساد أساس فيحشرهم ربهم جل في كما وصف النبي حفاتا عراتا غرلا غير مختنين سعين إلى ربهم مهرولين قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال ربي بما أغويتني هنا إمام الجبرية قد أظهر الجبر وقال ربي بما غويتني يعني بغواياتك لي فجعل الأمر على فعل الله لا, لا على فعله هو وهذا أصل الجبر ولذلك أنت ترى بأن هؤلاء الذين أتسون بإبليس يقولون ذلك كما وصفهم الله جل العالى في الكتاب والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم أبا خد يمين واشمال الرجل ده ناين الناس كلها من خلفي تحور وتكور نعم آسف عفوا وصف الله الجبرية كذلك إذا فعلوا في عشرة وظلوا من أنفسهم أنسيتني الآية أنت بتعطيلك ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن, الله قف هنا قف هنا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قال بغوياتك لي لا وزيننا لهم في الأرض هذا كما قلنا جبرية وهذا أصل الجبرية هذا أصل الجبر وهو أسوأ قدوى هؤلاء الذين قالوا إذا فعلوا فحشة علي. قالوا وجدنا أبآنا عليها والله أمرانا بها والله جل فعلا قد رد عليهم عندما قالوا لو شاء الله من أعبدناهم رد الله عليهم وانكر عليهم ذلك فإن العبد له, له فعل وهذا الفعل منسوب إليه كما قال الله جل فعلا ظهر الفساد في الباري والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله جعل بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وايضا بأن الله جل في قال وأن تلكم الجنة أورستموا بما كنتم تعملون في الحالتين فإذا العمل, العمل المنسوب للعبد فإن الله جل على خلقه نعم فهو ينسب لله خلقا وإيجادة وينسب للعبد فعلا واكتسابا ولا يصح بحال من الجبر الأهل الجبري لهم بعض الحق يعني في كلامهم وإن كانوا كما قلنا يتمسكون بشبه والقدر أيضا المعتزلة لهم بعض الحق أيضا فيما يتبنون ولهم بعض الشبه يتمسكون بها وأهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين ويقولون الله خلق كل شيء فأفعال العباد مخلوقة نعم مخلوقة مخلوقة لله دالة فعلا وأفعال العباد أيضا وإن كانت مخلوقة لله دالة فعلا في فيتنسب للعبد فعلا الذي صرق الذي زنى الذي أكل الذي شرب الذي أطاع الذي صلى الذي صام هو العبد والله خلق فيه هذه الإرادة والقوة والتوفيق والتزديد وغير ذلك فإذا إبليس هنا وإمام الجبرية قال قال ربي بما اغويتني طبعا قال ربي بما عندما قال ربي فاعترف بالربوبيه واقر بها قال ربي بما اغويتني لا زيننا لهم في الارض وطبعا ربي بما اغويتني الحق بان الهدايه والضلال بيد الله دلى في علا ولكن لا أن نعلم ان الله دلى في علا يهدي يهدي من يشاء بعلمي أنه محل قابل لذلك اذن قال ربي بما اغوي كان لا لهم في الأرض ولا اغوي انهم اجمعين قلنا بان الهدايه والضلال بيد الله الافعال كل غوايه بتقدير الله الافعال فكل شيء في الكون قد, قد قدره الله دلى جل... دلى في الافعال حط الورقه بس. والدوريه <تصفيق> التذكره وله اسالوا في في دي رب بما اوتينا ازينا له في الارض ولاغى انهم اجمعين فهو هنا توسل بربوبيه الله الذي كما قلت بان المورد قال هو هنا الان قدم طاع يعني لم يوحد المصير عندما توسل توسل بربوبيه الله الذي والحق بهذا بأنه لما قال رَبِي مَّا أَغْوَيْتَنِنِ فهذه أيضا للربوبية فأن إلى المحل الهدايا بالضلال ذي الله عجوع الإدلال فهذا عظيم ربوبية هنا ولأن, ولأن محل الهدايا والغواية هو الضلال وأن الهدايا والضلال والиной للغوايةolo ونظر القلب watt resc happily كما قال الله محل له إن الله يحول بين المرء وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إسرائيل من أصحاب الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه جل, جل في أولا فلذلك قال رب مما لا لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال إبليس لأزينن لهم في الأرض وهو أن يظهر زينة أرحاة الدنيا وكل من أطاعه وتأثر بزينة أرحاة الدنيا فهو لهذا فنسأل الله دل في أعلى نسأل الله أن يجعل الأمر على ما يكون من الخير أن نطرد الدنيا من قلوبنا وأن الله يجعلنا به وبالآخرة وأن لا نشغل بأمر الدنيا فإن أمر الدنيا هلات والدنيا حقا مهلكة والله أرحم الراحمين فالله أرحم الراحمين نسأل الله أن يزاهدنا فيها وأن لا يجعل قلوبنا تميل إليها وإن ملكناها أن تكون في أيدينا لا في قلوبنا وإلا هلك المساء نعم قال ربي ما أغيتان لا أزينن لهم في الأرض ولذلك الإنسان ما يعني وطنه الأصيل هو الجنة فيشتاقوا إلى هذا الوطن الأصيل وليس عليه أن يكون ممن ينشغل بهذه الدنيا التي هي من الدنو القرب أجلها قريب أو من الدناء فيادنية لا تسوي شيئا هذه الدنيا لا تسوي شيئا الدنيا بأسرها لا تسوي شيئا عند الله جل في علاه هو قوته في الدنيا قال ربي بما اغويتني بازيننا لهم في الأرض ولا اغوي انهم اجمعين لكن بعد ما قال ولا اغوي انهم اجمعين قال قال الا عبادك منهم المخلصين وهذه ستاتي ان شاء الله بانه لا ينجو الا من كان قد اخلص لله في قلبي لذلك <تصفيق> ترى بان كثير من الناس الله جل في علاه قد انجاهم بهذا باخلاص في القلب فالله جل في علاه أنجاهم وإن كانوا على على شبه مهلكة أنجاهم بإخلاص في القلب نسأل الله للفعلاء أن يجعلنا من المقلصين أعم لا تنسى نصيبك من الدنيا هذا قال الله هذا ساءت إنشاء تفسيره لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا على ما يرضي الله للفعل لأنه وسيلة للأخيرة هذا صحيح أدب الدعاء التوسل بين يدعي الدعاء باسم يناسب السؤال باسم يناسب السؤال, باسم يناسب السؤال. حتى أبليس كان أفقه منا في هذا الباب اثبات المعاد الهداه والاضلال بيد الله والعبد مهدي وضار الهداه والاضلال بيد الله والعبد مهدي وضار نعم ارجو أن تكون وتريه